يقول كيف يكون سجود السهو أ ر ج و توضيح ذلك يكفينا هذا السؤال يكفينا هذا ا ل سجود ؤ ا ل س السهو سجدتان يسجدهما ل م ص ل ي قبل السلام أ و بعده لنقص في صلاته أ و ز ي ا د ة أ و شك لنقص في صلاته أ و ز ي ا د ة أ و شك ف أ س ب ا ب سجود السهو كم سبب إ م ا ا ل ز ي ا د ة في ا ل ص ل ا ة أ و النقص في ا ل ص ل ا ة أ و الشك ا ل ز ي ا د ة لها صورتك اتيكم ب ا ل إ ج م ا ل ز ي ا د ة ر ط ح ه فما دونها كان يصلي ا ل إ ن س ا ن خمسا فقد ثبت في الصحيحين أ ن النبي صلى الله عليه و سلم صلى خمسا ثم ذكر له ذلك فثنى ر ج ل ي ثم سجد سجدتين ثم سلم ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة ا ل ز ي ا د ة أ ن يسلم عن نقص في صلاته كان يصلي الظهر ركعتين ثم يسلم ثم يذكر فيقوم يتم ما انقص من صلاته فهذا في ا ل ح ق ي ق ة أ ن ه زاد في صلاته كيف زاد في صلاته سلام وهذا ثبت أ ي ض ا في الصحيح حديث ا ي ه ر ي ر ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم م ن العصر او الظهر من ث ن ت ي ن فقام له رجل في يده طول يقال ذو اليدين فقال يا رسول الله أ ق ص ر ت ا ل ص ل ا ة أ م نسيت قال لم تقصر, لم تقصر ولم أ ن س ى فقال يا رسول الله قد نسيت يعني إ م ا أ ن ه ا قصرت صليت ركعتين العصر أ و أ ن ه ا سهو منك عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ذو اليدين قالوا نعم فقام عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فصلى ركعتين أ خ ر ى ي ي ن ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم س ج د هذه ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى زاد في ا ل ص ل ا ة أ ن يزيد ر ك ع ة كان يصلي خمس أ و يزيد س ل ا م ف ا ل ز ي ا د ة في ا ل ص ل ا ة سجد للسهو لها بعد السلام ح ا ل ة ث ا ن ي ة النقص في ا ل ص ل ا ة و النقص له حالتان إ م ا نقص في ا ل أ ر ك ا ن و إ م ا نقص في الواجبات خليكم معي إ م ا نقص في ا ل أ ر ك ا ن و إ م ا نقص في الواجبات نقص في ا ل أ ر ك ا ن مثاله ك أ ن يسجد ا ل إ ن س ا ن في الركعه ا ل أ و ل ى س ج د ة و ا ح د ة ثم يقوم ي ع ت د ل و ي ب د أ في ق ر ا ء ة ا ل ف ا ت ح ة فيسبح له ماذا يفعل、ها. يرجع لماذا للسجود يرجع لماذا شيخ خ ط أ كم ترك من ركن ترك الجلوس بين السجدتين وترك السجود الثاني صحيح صحيح فيرجع للذي ترك يرجع للجلوس بين السجدتين والجلوس بين السجدتين ركن اما الذكر فيه مستحب ثم يقول الذكر ثم يسجد ا ل س ج د ة ا ل ث ا ن ي ة معاي ثم يكمل هذه ا ل م س أ ل ة لها حالتان لها صورتان ترك ركن هنا إ م ا أ ن يصل م و ض ع ه في الركعه التي تلي أ و لا يصل فان وصل التقت ا ل ر ك ع ة التي ترك فيها الركن و إ ذ ا لم يصل يرجع إ ل ى ما ترك ثم يكمل صلاته يعني رجل ترك السجود الثاني في ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى ثم لم يتذكر إ ل ا وهو في السجود من ا ل ر ق ع ة ا ل ث ا ن ي ة نقول هذه ا ل ر ك ع ة ا ل أ و ل ى التي ترك فيها الركوع السجود التغت إ م ا أ ن يتذكر وهو في القيام ي ق ر أ ا ل ف ا ت ح ة فعليه أ ن يرجع إ ل ى ما ترك ثم يكمل صلاته وفي هذه ا ل ح ا ل ة يسجد للسهو بعد أ ن يسلم في ا ل ح ق ي ق ة زاد في صلاته هذه الحركات ا ل ت ي ز ا د ه ا في صلاته و ل ح د ي ث ثوبان لكل سهو سجدتان بعد أ ن يسلم ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة نقص الواجبات و له ص و ر ة ن ق ص الواجبات كما ترك السجود جلوس التشهد ا ل أ و ل إ م ا أ ن يتذكره بعد أ ن ينتقل ركن يليء أ و ليتذكره قبل ذلك ف إ ن تذكره بعد أ ن قام إ ل ى ركن يليه فهذا لا يعود وليجو السجلتين قبل السلام لحجر عبد الله بن بحينه عند مسلم أ م ا إ ذ ا تذكر قبل أ ن ينتقل للقيام فهذا يرجع ماذا عليه ليس عليه شيء ليس عليه شيء ا ل ز ي ا د ة لها صورتان ز ي ا د ة ركعه فما دونها و ز ي ا د ة بان يسلم قبل إ ت م ا م صلاته هذه يسجد السهوي النقص إ م ا في الاركان و إ م ا في الواجبات نقص ا ل أ ر ك ا ن له صورتان إ م ا أ ن يصل إلى موضعه من ر ك ع ة لا تليه أ و لا يصل إ ل ى موضعه ف إ ن وصل ا ل ت ق ط ا ل أ و ل ى و قامت ا ل ث ا ن ي ة مقامها و يجد السهو ي بعد السلام و إ ذ ا لم يصل يرجع إ ل ى ما ترك و يكمل صلاته و يجد السهو ي بعد السلام أ م ا نقص الواجبات إ م ا أ ن يدركه قبل أ ن يصل إ ل ي ه إلى الرجل الذي يليه أ و لا ف إ ن تذكر بعد أ ن وصل فهذا لا يرجع و عليه سجود س ه قبل السلام أ م ا إ ذ ا تذكر قبل ذلك يرجع وليس عليه شيء و أ م ا الشك فله صورتان أ ي ض ا ا ل أ و ل ى تسمى البناء اليقين و ا ل ث ا ن ي ة تسمى التحري البناء اليقين إ ذ ا شك ا ل إ ن س ا ن في ص ل ا ة ليدي ا ر ثلاثه ص ل ا أ م خمسه ثلاثه ص ل ا أ م أ ر ب ع ا لا يدري فهذا يلغي شك ويبني عليكي ويبني ع ل ى الاقل ويسجد سهوي قبل السلام لحد المسؤولين د ل م س ل م حد ل س ؤ و ي ن المسؤولين ا ل س ل ي ا م س ؤ و ي ن المسؤولين ا ل م س ل ا ل م س ؤ ي ن ا ل ي ن س ؤ و ي ن ا ل م ن ا ل م ي ن ا ل م ا ل م س ن ا ل م ي ن ا ي ن ي ن ا ل م س ي ن ا ه م س ؤ ي ن ا ل م س ؤ ي ن م س ن ا ل م س ؤ ي ن المسؤولين ا ل م ل ي ا ل م س ؤ ي ل م س ا ل م س ن ا م س ؤ و ل ي ن المسؤولين ا ل ي ا ل م ا ن ا ي المسؤولين ا تبين له هذا يسمى ترجيح هذه يكمل صلاته ثم يسجد للسهو بعد السلام ا ل أ و ل ى شك ولم يتبين له شيء السجود للسهو إ ن ك ا ن صلاته ك ا م ل ة كان السجود ترغيما للشيطان إ ن ك ا ن صلاته نعم ك ا م ل ة ت ا م ة و إ ل ا كان ذلك جبرا للنقص في صلاته جبرا للنقص في صلاته فعلى كل الشك له صورتان إ م ا يترجع عنده شيء او لا يترجح ف إ ن ترجع عنده شيء فهذا يبني على ما ترجع عنده قد يكون شخص رجاء م ت أ خ ر ثم شك هل هذه الركعه ا ل ث ا ل ث ة ام ا ل ر ا ب ع ة وجاء بجنبه رجل آ خ ر م ت أ خ ر فقال انتظر صاحبي إ ذ ا قام هي الثالثه و إ ذ ا ما قام هل له ذلك نعم له ذلك الترجيح إ م ا يكون من نفسك أ و بغيرك وهذا حكمه أ ن ك تسجد السهو بعد السلام هذا باختصار أ ح ك ا م سجود السهو سجدتان قبل السلام وبعده إما لزيادة او بعده إ م ا ل ز ي ا د ة أ و لنقص أ و لشك